نقول نجدد عقيدتنا عقيدتنا عقيدتنا زينب اميرتنا اميرتنا اميرتنا نجدد عقيدتنا عقيدتنا عقيدتنا عليه الله هالعهد جدد عقيدتنا عقيدتنا عقيدتنا جانب امن يشهد علينا الله على الانسان اي يشهد علينا الله على الانسان اي الله يشهد وهذا الحجي مكتوب هذا الحجي مكتوب اكتبنا معانية صغنا قوافية ورددنا بهندوب ردد بهندوب اي حدر كتاب شعره وداعيكم اليقره جمهورنا المحبوب جمهورنا المحبوب اي جمهورنا الغالي عالي النبي والي ما لحظة عن انتم مرحبا علم ايه صارت جريمتنا جريمتنا جريمتنا نهوى أيمتنا, ايمتنا ايمتنا ايمتنا صارت جريمتنا جريمتنا جري الله نهوى ايمتنا, ايمتنا ومن زينا عرفنا هالعهد <مش> ايه من زينب عرفنا هل ع... ما انسا ايه جدد عقيدتنا عقيدتنا <مش> اميرتنا اعلى جدد جد عقيدتنا عقيدتنا زينب اميرتنا اميرتنا اين نور الشمس بيها شي على والها والنعم بالكرات تحير معانيها يا هو وصل لها زينب خزينه اسرار ايه بهالحياه صوره والصوره من عالم الانوات اب جلباب عفتها فاطمه لفتها ومشاهدت همبار شاهدت <تصفيق> همبار ابيها تمسكنا تمسكنا تمسكنا زينب عقلتنا عقلتنا عقي عقيل ابيها تمسكنا, تمسكنا عقلتنا عقيل <تصفيق> ايه ومثل الشمس شفنا هل عهد مانسا ايه الشمس شفنا هل عهد مانسا نجدد عقيدتنا عقيدتنا عقيدتنا ايه نجدد نجدد عقيد تسعيلتنا عقيدتنا نغار بيها تسعنا عباس كافلها والفخر, والفخر بالعباس والفخر بالعباس اي حمى امرتها شف يا نغطاها عليها احساس ظلل عليها ايه منه الذي مسها والقمر حارسها تحت الزلم تنداز تحت الزلم تنداز وهالغيرة خذناها منه وكسبناها تشهد علينا الناس تشهد علينا هياب كفالتنا كفالتنا كفالتنا نعليها صرختنا صرختنا صرختنا هياب كفالتنا الله نعليها صرخت صرختنا صرختنا اي ولله وفكتبنا الله جناب ابي وصل صوتي في لا زينك نجدد عقيل سلع عقيلتنا الى الشاعر المبدع الاستاذ حيدر تركي الكربلاي منها اخذ درسها منها اخذ درسها حتى الوفى نفسه زينب فلا تنضام زينب فلا تنضام اقر한 ايات رتن كلماتها شمطلت الاعوان قالت الاعوان نبقى نوافيها ونقرب معانيها كجوهر الاسلام انزل ابن قدسي راضي ومرضيه خلت اسمع الاقزام اسمع العده عدانا عدانا عدانا خلت اسمع عدانا عدانا عدانا العده ايه خلت اسمع إعدانا, إعدانا, اعدانا عن نجم خطينا العهد عن نجم خطينا العهد نجدد نجدد عقيدتنا جد عقيدتنا ارسل باب رجنا عقيدتنا عقيدتنا ارسل باب عندي لك سؤال يا موالي يا عاشق زينب لس شوي هدوء انت والهان على زينب لأموالهان تني زيارته اذا انا اهدي لك هذا البيت من الشاعر المبدع لأستاذ حيدر تركي الكربلاء ايه ايه اخوتها كل محبة طباعه كل محبة طباعه يتمنى هزاعة مثل الحمام يطوب مثل ال... ايه بصحا والحضرة وطفي هالجمره حين القبر هيشوف القبر هيشوف نارتها وينظر قبتها وشوفها للمعروف شوفها للمعروف اي معروف بطيابه عن اللي ذنبه عليه المحب لهوف المحمد ايش رجع ايامه ايامه ايام وترفرف, علامه, أعلامه, أعلامه. أيامه, أيامه. وترفرف علامه, رضة ورد نلقى هالعهد والله هالعهد ما Yes,